أصحاب في وقت المصلحة وإخوات شآيق ولما تضل المصلحة ننسى في دقايق نضحك لبعض في وش بعد وفي الحقيقة بدل الحريقة في كل قلب سبع حرايق أصحاب في وقت المصلحة وإخوات شآيق ولما تضل مصلحة ننسى في دقائق نتحك لي بعض في وش بعض في الحقيقة بدل الحريقة في كل قلب سبح رايق أنا قدامكم يا اللي تمامكم راغيه بس ما فيش أفعل وهواريك وسواد أيامكم رايحين فيندس وشخال بكرة الدولة What I عشان إحنا تعبنا وفطبينا وما تدوشوناش وما تخنقوناش وبلاش من شغل الدهينة بلاش من شغل الدهينة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 احنا تعبنا وخطبينا وما تدوشوناش وما تخنقوناش وبلاش من شغلة دهينة بلاش من شغلة دهينة